Sûre İbrahim. Bismillahi r-Rahman nur ila al-nul bi izni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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلَّا بلسان قَوْمِهِ لِيُبَينَ لَهُمْ فَيُظِينُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَكْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَإِذْ طَغَىٰ مُوسَىٰ فِي قَوْمِهِ فَذَكِّرُونِيعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ 114. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 115. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن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 129. فاطن السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون, تريدون أن تصدون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 وَمَا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وننصبر على ما دعيتُونا وعلى الله فليتوكل متوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا لا فَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَا نُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ بِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلْ جَبَالٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَنَّةٌ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُ وَيَأْتِيهِ مَوْتُ لما كان وما هو بمنيت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 وابر رسول الله جميعا فقال الضعفاء فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم اننا لكم تبع فهل, أنتم فهل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 وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيههم فيها سلام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 وَأَنْزَلَ الله الْلَّهِ لَمْثَالَنَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجْتُتْ ثُمَّ مِنْ فَوْقِ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ بَالِغًا مُنْقَرًا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 111. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم ما يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله ان حدا عن سبيله قلت متعوا فإن مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا رزقنا مسرورا وعلى علية من قبل أي يأتي يوم إلا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما ماء 119. به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 110. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 111. وسخر لكم الأنهار 112. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 113. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من 119 لما وَإِن 110 وإن تعدوا لَا الله لا تحصوها 111 إن الإنسان لظلوم كفار 112 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا 113 وبني أن نعبد الأصنام رَبِّنَا إِنَّهُ أضلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من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 ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عن يعمل الظالمين إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأدبار مُهْطَأُ عَيْنٍ مُخْنِعِ الرُؤْسِ لَا يَرْتَجِدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ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 وَظَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ 111. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصباد سرابينه